وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَوْحَيْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناتهم وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِرَ أَعَدُوهُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَوِيفٌ أَوَمَنِ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ بِي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 إِلَّا قَال مُطْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ تم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.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 هم يقسمون رَبِّكَ ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدُّنْيَا الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وُدًّا كَمَا الْمَشْرِقَيْنِ فبِئْسَ قَرِينٌ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 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وإنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دِعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 Or am خير من هذا الذي هو مهين ولا a good one and is not من ذهب one? جاء if I don't فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا االهتنا خير هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستخيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو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 هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتكين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 وطافوا عليه بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذرى الاعين وانتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ دَخُولًا فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةً مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَنَّمَ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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم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 فَتَرَى الرُّمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه وَهُوَ الْحَكِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ